الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ Vijf minuten spreek ik. Ik heb All <laughs> You Hallo kom u لا تأكل كي أرض ولا تنسوها بسوء فيأخذكم مع انْ كَانُوا لَهُمْ حَقٌّ لَكُنْتُ لِعَظِيمٍ مَثْنَى مِنْ صَوْتِهِ سَيَأْخُذُ مَا قولنا فقالتنا تعطي بردكم ثلاثة أيام من ذلك عبد الله يوم But <laughs> I'm جئنا صادحا والذين الذين معه ما But Nog eens een de stad na Deze is een بانت لنا الروح و في و طاروا كيجي اجي من داخلنا كان امننا و نمر الا Waarom hebben we Yeah. What oh, the oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm not Ba-bam! Oh, <laughs> أم نور عرفتهم هواه المطر بروحي All oh. Oh, how did I'm <laughs> ما رني رحمي وإذا مدين What my you on and... you لكن نيته الله خير لكل نوح من Oh, they ever called me I Well, Mary. لنريد وإلى رفع الله على السفر ومن يتعف في الله ik ben er We maken ons I want you to I want you to ويا يا قوم من ذا يعذبكم سوء كريه قل رب O mama, mo dan zullen ze van ويا قومي ذا يجلمنكم شكراك يا عيي أصيركم Maar kan er met I'm not to Wow. You <laughs> got وأن الذين صعدوا فكر الجنة خالدين فيها مجرم خالدين في No. Yeah. <laughs>